بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب الجنابه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغصر الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن نبقى على الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الحديث يتعلق بطهارة المنيء وهي مسألة معروفة عند أهل العلم وفيها كلام معروف هل يحكم بنجاسة المني أو يحكم بطهارته هل يجب غسله مطلقا أو يغسل الرطب منه ويفرك اليابس مثلا وهذا الغسل الذي ورد في هذا الحديث هل هو بناء على النجاسة أو لأنه مستقدر من جملة المستقدرات فيوصل من باب التنزه عنها كالبصاق والمخاط وما إلى ذلك فهذا الحديث يستدل به من يقول بأن المنية نجس قالوا فالغسل إنما يكون للنجاسات والواقع أن ذلك ليس بلازم لأنها كانت تغسله تارة وتمسحه أخرى وتفركه في بعض الأحيان تفركه في بعض الأحيان وسيأتي ما يوضح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى فالذي يمكن أن يقال في هذه المسألة هو أن المني طاهر المني طاهر ولا يحكم بنجاسته بناء على أنه مثلا من الفضلات التي قد استحالت من غذاء إلى محل يجتمع فيه المستقدر وذلك لما ذكرنا من أن البصاقة ونحوه من الأمور المستقدرة، فكما أن الإنسان يستقدرها إلا أنه لا يحكم لا يحكم بنجاستها، فليس كل مستقدر نجس، لا ملازمة بين الاستقدار وبين وبين النجاسة. كما أن خروجه أيضاً من مخرج البول. لا يدلل على نجاسته ولا يحكم عليه بناء على ذلك لأن مثل هذه الأمور الباطنة لا يحكم عليها بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسة على الأمر الذي يخرج ويبرز وأما مجرى البول من الداخل أو نحو ذلك فمثل هذا لا يحكم بنجاسته وأيضا الذي أظنه والله تعالى أعلم أن مجرى البول يتطهر عادة بخروج المذي فيذهب منه آثار البول والمذي محكوم بنجاسته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والمذي يخرج قبل المني عادة وذلك عند تحرك الشهوة فإذا تطهر المخرج خرج بعد ذلك المني دفقا والعلم عند الله تبارك وتعالى كما أنه أيضا لا يحكم بنجاسته لأنه موجب للطهارة لأن الطهارة قد تجب من غير خروج النجاسة، كما لو أنه جامع بمجرد الإلаж يجب عليه الغسل وليس الوضوء فقط، وهذا لا تعلق له بموضوع النجاسة، فالحدث لا يكون فقط بخروج بخروج النجاسة، بل يكون بذلك وبغيره، نعم. فإذا جامع ولم ينزل فإنه يكون محدثا يجب عليه أن يغتسل كما أنه لا يحكم أيضا بنجاسته بناء على أنه نعم كما يقول بعضهم مثلا أنه أن أصله المذي هؤلاء يقولون بأن المذي هو مبتدا المني إلا أنه لم يطبخ ثم بعد ذلك ينطبخ ثم يخرج بهذه الهيئة وبهذه الصفة المعروفة وهذا الكلام لا دليل عليه ولو كان ذلك أيضا له وجه لو كان هذا صحيح فليس كل ما كان مبتداه نجسا كل ما كان مبتدأه من النجاسة فإنه يحكم عليه إذا استحال بالنجاسة مثلا الخمر عندما يقول بأنها نجسة إذا استحالت إلى خل طهرت الجيفة إذا استحالت إلى ملح فإنها فإنها تطهر نعم الإنسان إذا قلنا بأن أص... المني نجس فالمني هو أصل الإنسان وال... والإنسان طاهر الإنسان طاهر وسبق الكلام على هذا في في المرة الماضية وهكذا اللبن طاهر وهو يخرج بين فرث ودم فليس كل ما استحال من النجاسة يكون نجسا وإنما قد يتحول إلى مادة أخرى يحكم بطهارته معها والله تعالى أعلم ما كأنه بارد مكيف يقولون بارد شف لو هي اثنين تشتغل تجربوا طفوا واحد وخلوا واحد نشوف أينها المقصود أنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المني إطلاقاً ولم يشر ذلك لأمته ولم يرد عنه ما يدل على نجاسته لا صراحة ولا إيماناً مع أنها قضية عم بها بلوى وتعظم الحاجه لها ومثل هذا الش هذا الأمر جرت العادة بأن يبينه الشارع غاية البيان، فلم يرد عنه قليل ولا كثير في بيان نجاسة المني. فكيف يحكم بنجاسته؟ كيف يحكم بنجاسته؟ كذلك من الوجوه اللطيفة، وإن كانت ليست بقاطعة، يقول بعض أهل العلم بأن المني هو أصل الطيبين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين نحو ذلك. أضف إلى هذا من من الشواهد حديث عائشة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وهذا حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله يسلته بعود الإذخر نبات معروف اللي طيب الرائحة يسلته يسلته معناه أن ما يغسله سلتا هذا الرطب نعم ويحته من ثوبه يابسا والحد إذا حته من ثوبه يابسا ذهبت المادة الكثيفة ولكنه يبقى يبقى منه بقية لا تزول إلا بالغسل فكان يكتفي بالحد كما يحت الإنسان لربما بعض الأشياء المستقدرة بخلاف دم الحيض فإنه يحط أو يحك ويقرص بالماء لا يكفي اليابس منه لا يكفي في اليابس منه أن يحك أو يحط في ثوب المرأة وإنما يقرص بعد ذلك بالماء يغسل فهنا في المني كذلك عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت على ذلك الرجل الذي أعطت أعطتهم الحفة صفرة فبات فاحتلم فغسلها فأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها عليه ذلك وقالت إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه فربما فال ربما فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه نعم وجاء في لفظ عند مسلم إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه من باب التنظف فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه والفرك هنا لا يعني لا يعني الغسل وفي مسلم أيضا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 فهذا يدل على أنه بل أوضح من هذا ما جاء عند الدارقطني من حديث ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسح بخرقه أو بإذخر هذا صححه شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم نعم وبعضهم قال إنه موقوف عن موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وهؤلاء الأمة صححوا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في طهارته أنبي منزلة البصاق والمخاط فما ورد من غسله إنما يكون ذلك من باب التنزه من الأمور المستقدرة لا لأنه لا لأنه نجس وجاء في بعض الروايات من حديث عائشة عند مسلم كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله أو أمسحه إن كان إن كان رطبا إن كان رطبا فهذه الأدلة جميعا تدل على طهارته وهنا الرواية التي قال فيخرج إلى الصلاة التي قرأناها آنفا حديث الباب وفي لفظ لمسلم نعم فيصلي فيه نعم الفاتدل في الأصل على التعقيب المباشر كانت تفرك فيخرج فيصلي لم يكن هناك وقت أو مهله يقال والله إنه غسله بعد ذلك فهذا لا دليل عليه نعم وإنما كانت تفعل ذلك فيخرج صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه مباشرة فهذا كله يدل على أن المني طاهر إن أصاب البدن أو أصاب الفرش أو أصاب الثياب لا يجب غسله والله تعالى أعلم لكن إن غسل من باب التنزه فهذا باب التنظف والتخلي عن الأمور المستقدرة لا شك أن المني أمر مستقدر نعم. فضلاً. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل. نعم. هذا الحديث يتضمن معناً. يتعلق بالجنابة وهو أنه كما يجب الغسل من خروج المني بصفته المعروفة دفقاً بلذة فكذلك أيضاً يجب الغسل بالجماع ولو لم يكن ولم ولو لم يكن للمني خروج فصار ذلك يدل على أن الغسل يجب بسببين خروج المني، لحديث إنما الماء من الماء، وبهذا الحديث أيضا يدل وهذا الحديث أيضا يدل على المعنى الثاني الذي يوجب الغسل وتحصل به الجنابة، وهو الجماع الجماع. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شوعا بها الأربع يعني المرأة، ولم يكن للمرأة ذكر. لأنها معروفة وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما فمثل هذا العرب تحذف ما علم من الكلام إذا كانت واثقة بفهم السامع أو المخاطب الذي خاطبته إذا جلس بين شعبها الأربع الشعبة هي الطائفة من الشيء أو القطعة ما المقصود بالشعب الأربع يحتمل أن يكون المراد به الفخذان والرجلان، ويحتمل أن يكون الفخذان والساقان، ويحتمل أن يكون الفخذان والأسكتان، وهما ناحية الفرج، ويحتمل أن يكون الفخذان والشفران، وهو طرف كل طرف. من الأسكتين يقال له الشفر ويحتمل أن يكون المراد الفخذان والثديان وأشهر ما يمكن أن يكون متبادراً بذلك هو اليدان والرجلان هذه المعاني التي يذكرها العلماء رحم الله بعضهم يقول نواحي الفرج الأربع نحتاج إلى معرفتها لسبب هو أن العلماء رحمهم الله قال إذا جلس بين شعابها الأربع جلس بين شعابها الأربع هل المقصود جامعها إذا قلنا واحي الفرج الأربع فمعنى ذلك جامعها ثم جهدها يعني جهدها بمعنى أنه بلغ مشقتها فيكون الجملة الأولى معبرة عن الإلاج والثانية عن عملية الجماع أو يكون المراد نعم بذلك أنه جهدها هي عبارة عن الجماع كناية من كنايات الجماع فيكون الجلوس غير الجماع إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها كما يقوله بعض أهل العلم وهذا الذي ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال جهدها يعني جماعها. فيكون الجلوس غير الجماع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغالب. الغالب. نعم. كما يأتي في بعض كما ورد في بعض الروايات إذا جلس الرجل فغير هذا الحديث. نعم. تجدونه في بعض الآثار أيضا. جلس منها أو قعد منها مجلس الرجل من المرأة هذا معروف وفي حديث ثلاثة الذين أطبق عليها أطبقت عليهم الصخرة في الغار ورد شيء من هذا فالمقصود هنا تقرير معنا وهو أنه إذا جامع ولو لم ينزل فإنه يجب الغسل هذه الخلاصة أما التعبير بأنه جلس بين شعبها الأربع فهذا بحسب الغالب ثم جهادها إذا قلنا بلغ مشقتها أن هذا معنى قد لا يبلغ مشقتها وقد لا وقد لا يحصل هذا أصلا وإنما يكفي الإلاج فيجب الغسل بذلك وإلا فإن الرجل كما هو معلوم يمكن أن جامع بصفة لا يكون بين بين شعبها الأربع بل بصفات لا يكون بين شعبها الأربع نعم كما هو معلوم كما ذكروا أيضا في صفة قوله في قوله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم تعرفون ما ورد في هذا فالمقصود أن الرجل يمكن أن يجامع من غير أن يكون بهذه الصفة فدل ذلك على أن المراد أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل يوجب الغسل لكن الغالب أن الرجل يجلس بهذه الطريقة وأنه يحصل منه هذا يبلغ مشقتها هذا الغالب وقد لا يحصل هذا نعم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها نعم سواء قلنا معناه الوط أو النكاح عبر عنه بهذا أو بلغ مشقتها فقد وجب الغسل المراد بذلك كما قلنا أن يحصل الإلاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وألزق الختام بالختام وبدلا من جهدها فهي مفسرة لها ألزق الختام بالختام معناه الإيلاج وذلك أنه يجب الغسل كثير من الناس يسأل عن هذا القضية بل لو ربما يغتسل سنين طويلة ويفهم من ألزق الختام بالختام أنه مجرد الملامسة من أي وجه وهذا غير صحيح وإنما المقصود به المحاذات بمعنى أنه أولج إيلاج يبلغ فيه ختانه ختان المرأة بمعنى أنه أدخل الحشفة إذا حصل مثل هذا وجب الغسل لكن لو أنه لمس الختان الختان من خارج بالمباشرة من غير من غير جماع فإنه لا يجب الغسل إطلاقا باتفاق العلماء بالاجماع، ولكن لما لما كثر جهل الناس بهذا وظن الكثيرين بأن ذلك يوجب الغسل وجب التنبيه عليه نعم وإلا فليس ذلك من من موجبات الغسل وفي رواية لمسلم ومس الختان الختان ويفسر هذا ما جاء عند الترمذي إذا جاوز الختان جاوز الختان الختان فهنا يجب يجب الغسل والحديث المشهور إذا التقى ختانان فقد وجب الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل وكثير من أهل العلم يقولون إن هذا ناسخ لحديث إنما الماء من الماء الماء يعني ما الاغتسال يجب من من إنزال الماء فمعنى ذلك أنه لو لم ينزل ولو جامع فإنه لا يجب عليه الغسل فهذا كان أولا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيكون ذلك ناسخا فعلى كل حال سواء كان هذا من قبيل النسخ أو لم يكن من قبيل النسخ المقصود أن الغسل يجب, يجب بالأمرين أو بأحد يجب بالأمرين أو بأحدهما مجرد الجماع ولو لم يوجد إنزال بالإنزال ولو لم يوجد ولو لم يوجد جماع فإذا الرجل أنزل استفرغ شهوته بطريق من طرق استفراغ الشهوة سواء كان بمداعبة أو بغيرها وجب عليه الغسل ولو بالاحتلام وكذلك المرأة وكذلك المرأة وإذا حصل جماع ولو لم يحصل إنزال أو حصل من أحدهما دون الآخر وجب الغسل عليهما جميعا هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة والعلم عند الله عز وجل نعم فضل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفي كصاع فقال الرجل ما يكفني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا الرجل الذي قال ما يكفني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية نعم <تصفيق> هذا الحديث يتعلق بمقدار الماء الذي يغتسل فيه. وأبو جعفر هو الباقر، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين. يقول عند جابر بن عبد الله وعنده قومه. نعم، عنده قومه. هذه اللفظة ليست في في الصحيح. وإنما الذي في الصحيح وعنده قوم وعنده قوم ويدل على هذا أيضا بعض الروايات فهي موضحة لمن كانوا عنده لو تتبّع ذلك لظهر جليا نعم فلم يكن عنده قوم جابر رضي الله عنه كان من الأنصار وهؤلاء الذين مثل أبي جعفر نعم و ابن الحنفية هو كل هؤلاء لم يكونوا من قوم من قوم جابر رضي الله تعالى عنه فسألوه ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن السائل هو أبو جعفر يعني الذاكر هو الذي سأل وجاء هذا في بعض في بعض الروايات وقال هنا فقال يكفيك صاع يكفيك صاع بمعنى أن ذلك يمكن أن يغتسل به نعم بل ربما بما دونه خلافا لمن قال بأن أقل ما يغتسل به أقل ما يجزئ أو ما يمكن الاقتصار عليه هو الصاع فكما سيأتي أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بما دون الصاع يكفيك صاع، والصاع المراد به الصاع النبوي وقدره أربعة أمداد هكذا معتدله، نعم ولا زال الصاع النبوي مقداره معروف وموجود إلى الآن ويأخذ الناس فيه إجازة إلى الآن يتناقلونه منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون فيه إجازات ويصب ويصنع على هيئته من غير زيادة ولا نقصان وبعض الشيوخ في مكة لا زال يجيز الناس في الصاع ويتداولونه بينهم فهو معروف الصاع أربعة أمداد عفوا الذي يتداولونه هو المد المد الذي هو ربع ربع صاع نعم والصاع أربعة أربعة أمداد نعم فهنا قال يكفيك صاع من الناس من يقتصد كما يقول الشافعي رحمه الله يرفق بالقليل فيكفيه ويتوسع بالكثير فلا يكفيه، ولذلك تجد الناس يتفاوتون في هذا، فيستغربون غاية الاستغراب، لربما الواحد منهم اليوم أهدر كثيرا من الماء أضعاف هذا المقدار على مبتدا الغسل، على مبتدا الغسل، ولا يكفيه للغسل، ولا عشرة أضعاف هذا المقدار، نعم. يجلس الواحد المدة الطويلة والماء يجري على بدنه ومع ذلك يرى أنه, يرى أنه مقتصد نعم فقال يكفيك صاع وقد ثبت أيضا عند مسلم من حديث سفينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ومثل هذا التعبير كان يتوضأ يدل على أن ذلك يتكرر منه وأنه معتاد بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام يعني كانت عادته المتكررة الغالبة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وفي مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة إلى خمسة أمدات لاحظ إلى خمسة أمداد وفي مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه كان يغتسل بخمسة مكايك ويتوضأ بمكوك يتوضأ بمكوك وهذا في صحيح مسلم والمكوك فسره النووي رحمه الله بمد وخمس طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكايك خمسة مكايك فكم يصل هذا كم يصل ها خمسة مكايك والمكوك مد وخمش ها كم يصل ناس يقول انصاع ونص ويقولوا... ناس ويقول انصاع وربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكايك خمسة فالأربعة صاع فصار ستة وربع ولا لا ستة وربع زائد خمس مد خمس ولا يغتسل بخمسة مكايك ويتوضع بمكوك والمكوك مد وخمس أنا إيش قلت مد وخمس طيب فهو يغتسل بخمسة مكايك هذه خمسة أمداد خمسة أمداد طيب كان يغتسل بخمسة مكايك خمسة أمداد وكل مكوك أي نعم فصارت ستة صارت ستة فهذا أكثر من الصاع فالصاع أربعة أمدات فصار صاع ونصف صاع ونصف لكن الغالب أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع يغتسل بالصاع وأيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي وهو صلى الله عليه وسلم في القدح وهو الفرق الفرق وفسره سفيان بثلاثة آصع ففسره سفيان بثلاثة آصع فإذا كان يشترك بثلاثة آصع اثنان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة فمعنى ذلك أن كل واحد يكفيه كم صاع ونصف، وهذا قدر خمسة مكايك صاع ونصف وفي صحيح مسلم الحديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك لاحظتم؟ على كل حال المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد غاية الاقتصاد في طهارته فيما يستعمل من الماء في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى المد مثل هذا تقريبا قدر هذا يتوضى فيه وأربعة مثل هذا يغتسل فيها مع كثرة شعره عليه الصلاة والسلام نعم وهنا قال فقال رجل ما يكفيني إلى آخره لفظ لفظ الذي في صحيح مسلم فيه مغايرة عن هذا قال كان يكفي من هو أوفا منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي لفظ كان رسول صلى الله هذا عند البخاري والذي في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء نعم وفي بعض الروايات كما في الصحيح صحيح البخاري أن أبا جعفر يقول قال لي جابر أتاني ابن عمك يعني من الذي قال ما يكفيني نعم. يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية فقال كيف الغسل من الجنامة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه فقال الحسن أني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا فهذه الرواية جاء فيها التصريح بهذا القائل اللي قال ما يكفيني نعم وهو الحسن بن محمد ابن الحنفية ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكنه ينسب إلى الحنفية وهي امرأة من بني حنيفة نعم قيل كانت من السبايا فهي أمة وقيل إن علي رضي الله عنه تزوجها نعم فعلى كل حال نسب إليها فلم يكن من ولد فاطمة ففرق بينه وبين الحسن بمثل هذا محمد ابن الحنفية وإلا محمد بن علي ابن أبي طالب وهذا ابنه الحسن نعم باب التيمم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء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 هو القصد ويمكن أن يقال في معناه الشرعي هو مسح الوجه واليدين نعم بصعيد على وجه مخصوص على وجه مخصوص بصعيد على وجه مخصوص وبعضهم يزيد من شخص مخصوص يقصدون يعني فاقد الماء وبعضهم يزيد لفظة التعبد التعبد لله عز وجل يقول يعني بمعنى لو أن إنسان ضرب ولا يقصد التعبد ضرب وجهه ومسح ضرب بكفيه ومسح وجه وجهه ويديه ظاهر كفيه فإن ذلك ليس بتيمم وإنما المقصود أن يكون ذلك على سبيل التعبد فيقولون هو التعبد لله تبارك وتعالى بقصد الصعيد الطيب نعم لمسح أو بمسح الوجه والكفين أو ظاهر الكفين به يقول أن نبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا بعضهم يقول هذا الرجل هو خلاد بالرافع الأنصاري شهد بدرا وبعضهم يقول هو المسيء صلاته على كل حال هذا لا يفيد معرفة مثل هذه المبهمات في مثل هذا المقام هنا لا فائدة فيه رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم طبعا الحديث أطول من هذا الحديث فيه القصة المعروفة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فناموا فما أفاقوا حتى بزغت الشمس فكان أول من استيقظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك استيقظ عمر فجعل يكبر وكانوا لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره وكان رجلا أجوف يعني عمر أجوف معناها أن صوته نعم يخرج من جوفه بمعنى أنه صوت رفيع قوي فسمع تكبيره فاستيقظ عليه الصلاة والسلام ثم أمرهم واخبرهم أن هذا الوادي قد بات معهم فيه الشيطان فانتقلوا إلى مكان آخر نعم هذه هذا سياق الحديث فرأى فلما صلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لم يصلي رآه معتزلا فسأله وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين ألست برجل مسلم لما صليت فاعتذر الرجل بالجنابة وفي سياق الحديث أنهم ساروا بعد ذلك وسبق النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الماء فوجدوا المرأة المشركة التي معها مزادتين وسألوها عن الماء فذكرت لهم أنه بعيد فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروحة فالحاصل أنهم شاربوا وكانوا نحوا من أربعين رجلا قد أصابهم ما أصابهم من العطش الشديد فشربوا حتى ارتوى وملأوا ما معهم من القرب ولم ينقص ذلك من مزادتها ثم بعد ذلك أعطوا أيضا صاحبهم هذا فاغتسل بذلك الماء نعم يقول لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وجاء في بعض الروايات كما سبق أنه لما جاء الماء قال خذ هذا وأفرغه وأفرغه عليك هذا يحتج به كما سيأتي إن شاء الله أن من فقد الماء فإنه يتيمم فإذا وجد الماء وجب عليه أن, أن يغتسل إن كان عليه جنابه أو يتوضأ إن كان عليه الحدث الأصغر وهنا مسائل كثيرة جدا تتعلق بالتيمم دعلي أشير إشارات إلى بعضها وإن بقي وقت ذكرت غيرها من هذه المسائل إن كان معه معهما إن لم يكن معهما جاز له التيمم طبعا في الحضر وفي السفر في السفر مثل هذا الحديث وحديث عمار نعم وكذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الآن لو يأتي الإشارة إليه إن شاء الله لما ذهب بغنيمات للنبي صلى الله عليه وسلم إلى البادية فلربما بقي ستة أيام وهو في جنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع يعني التيمم وأعطاه ماء وأمره أن يغتسل به وكذلك أيضا حديث أبي الجهيم وهو من أشهر الأحاديث الواردة في باب التيمم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الجدار وهذا في الحضر أقبل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث بن عمر من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام فضرب على الجدار ومسح لوجهه وكفيه ثم رد السلام هذا في الحضر فالمقصود أن التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر يكون في الحضر بالنسبة للإنسان الذي يكون عادماً للماء حقيقة أو كان عادماً له حكماً مثل المحبوس في مكان لا يستطيع يصول إلى الماء أو المريض الذي لا يستطيع أن يقوم فيتوضأ أو يغتسل لا يستطيع أن يتحرك أو أن مرضه يمنعه من استعمال الماء يضره استعمال الماء يؤخر البر فإنه يجوز له التيمم كما قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى في آية التيمم فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا أو كنتم مرضى أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فحال المرض لا لا يختص بالسفر بل قد يكون بالحضر فالإنسان يتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله سواء كان في الحضر أو في السفر أو في السفر إذا كان معه ماء قليل يكفي لبعض الأعضاء فهل نقول بأنه لا يستعمله لأن هذا وضوء ناقص لا يعتبر وإنما يتيمم أو نقول بأنه يستعمله ويتيمم للباقي لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم أو يقال بأنه يفرق إن كان هذا الماء يكفي لأكثر الأعضاء استعمله ويتيمم للباقي وإن كان يكفي للأقل لم يستعمله وإنما يتيمم أو يقال بأنه يستعمله إن كان يكفي لأكثر الأعضاء من غير تيمم لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه لا شك أن الأحوط أن الإنسان أنه يستعمل هذا الماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويتيمم للباقي هنا قاعدة ذكرها الحافظ الحافظة رجب رحمه الله في كتاب القواعد قاعدة طويلة ولها فروع مختلف فيها من عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها فهل يأتي بما قدر عليه هذه تحتها فروع فبعض الصور يقال يأتي بما قدر عليه مثل الإنسان في الصلاة عجز عن القيام لكنه يستطيع الركوع والسجود فنقول يركع ويسجد لكن إن كان قادرا على استعمال بعض الماء إن كان عنده ماء قليل فهل نقول يستعمله في بعض الأهضاء ويتيمم للباقي مثلا هذه من الصور المختلف فيها نعم عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها والأمثلة كثيرة جدا وكثير منها في غاية المفارقة فلا يحكم عليها بحكم واحد والعلم عند الله عز وجل طيب لو أنه وجد لو أنه فقد الماء في أول الوقت فهل نقول تيمم أو نقول انتظر إلى آخر الوقت على الأقل وقت الاختيار إذا كانت الصلاة لها وقت اختيار ووقت اضطرار نقول وقت الاختيار يعني إلى ما قبل الاصفرار في العصر أو نقول إنه يفرق فحالة الإنسان هذا إما أن يكون يعلم أنه سيجد الماء في الوقت في وقت الاختيار لو صبر وانتظر الماء سيأتي أو يستعمشي إليه من غير مشقة زائدة ويصلي في الوقت وقت الاختيار أو أن ذلك يغلب على ظنه يعني تحصيل ما أو يستوي الاحتمالان أو يغلب على ظن عدم تحصيله أو أنه يائس منه لكن يقول انتظر لعل وعسى أما إذا كان يائسا أو يغلب على الظن عدم تحصيله او استوى الاحتمالان فلا يقال له ينتظر لا يطالب بالانتظار يصلي في اول الوقت لكن ان علم انه سيجده بعد ذلك سيجده بعد ذلك او غلب ذلك على ظنه في الوقت فهل يجوز له ان يتيمم او يجب عليه ان ينتظر او يقال يجوز التيمم والانتظار افضل الأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز له أن يصلي في أول الوقت ومعلوم أن الصلاة في أول الوقت أفضل في الجملة وهذا الأمر الذي ينتظره يعلم أنه سيحصل قد يعقدونه عائق وقد يؤخره فلا يصل إليه أو لا يحصل له إلا بعد خروج الوقت ثم إن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فهذا لم يجد الماء حينما حضرت الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فهذا حينما قام لم يجد الماء فتيمم ويدل على ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دخل المدينة صلى بالتيمم ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة يعني العصر ولم يعد ولم يعد وهذا هو الأقرب إلى يسر الشريعة وظواهر الأدلة لكن الانتظار إذا كان ذلك لا يخرج به وقت إلى اختيار يمكن أن يقال بأن الانتظار أحوط وأفضل ينتظر حتى يصلي بوضوء لكن هل يجب عليه هذا الجواب لا الجواب لا وهذا قد يحتاج إليه إنسان وقد يشق عليه قد يكون الناس في سفر قد يكون الناس في محل في الصحراء وما عندهم ما ويريدون الانتقال أو السفر الآن وإذا ذهبوا يطلبون الماء من ناحية أخرى فإن ذلك يؤخرهم يقطعهم، فهم بحاجة أنهم يصلون في في أول الوقت ومثل هؤلاء هل يقال لهم انتظروا حتى آخر وقت الاختيار مثلا تحصلون الماء أو يأتي به أحد تتصلون عليه ثم بعد ذلك تصلون قال لا يمكنكم أن تصلوا حيث إن الماء لم يحصل لكم الآن والمقصود أنه لم يحصل بمعنى أنه لا يوجد معهم الماء ولا قريبا منهم يمكن أن يصل إليه من غير من غير مشقة ظاهرة من غير مشقة ظاهرة. يعني الآن مثل صلاة العشاء في الشتاء إلى نصف الليل ينتهي وقت العشاء كما هو معلوم. ففي الشتاء إنسان في أول الوقت أول وقت العشاء ما وجد ما. أقيل له الماء بعد مئة بعد مائتين كيلو. يستطيع أن يصل في الوقت ولا لا؟ هل نقول وتأخير العشاء أفضل أليس كذلك هل نقول روح أمش 200 كيلو بالسيارة علشان تحصل الماء وتصلي في الوقت هل يطالب بهذا أبدا وإنما يقال يجوز لك يجوز لك أن تتيمم نعم وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم من المحققين نعم مع أن كلامه في بعض المواضع من كتبه أنه لا يصلي حتى يتضايق الوقت ولكن في الاختيارات له أنه يصلي في أول الوقت ولو علم أنه سيجد الماء في وقت الاختيار هل يتيمم للنجاسة التي تكون على البدن أو على البقعة أو على الثوب الجواب لا لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من أصحابه ولا أرشد إليه فالتيمم يكون عن الحدث ولا يحصل بالتيمم إزالة النجاسة وإزالة النجاسات هي من باب التخلي وهذا لا يحتاج أصلا إلى نية والتيمم والوضوء هو عبادة تحتاج إلى نية نعم على كل حال فإذا وجد الماء بطل تيممه سواء كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت يبطل التيمم إذا وجد الماء ويدل عليه الحديث الحديث السابق كما ذكرنا في بعض الروايات حديث عمران ولما جاء الماء قال خذ هذا وأفرقه عليك فالرجل الذي لم يصلي أصابته جنابه نعم وحديث أبي ذر الذي أشرت إليه وهو الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس وليمسه بشرته وجاء في بعض الروايات بلفظ الخطاب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بذلك هذا عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وصححه أبو حاتم وابن القطان ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني طيب لو أنه تيمم وهو وهناس أن معه ما فلما فتح السيارة وجد فيها الماء فهل يعيد او لا يعيد هل نقول بان الوضوء شرط للصلاة والشرط لا يسقط بالنسيان وبناء عليه يجب ان يعيد او نقول ان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتق الله قدر استطاعته ولا يطالب بالاعادة هذا مقتضى القواعد الشرعية والله تعالى اعلم ولكن الأحوط له الأحوط أن يعيد الأحوط أن يعيد تحصيلا لهذا الشرط نعم طيب لو أن الإنسان تيمم للجنابة ثم أحدث حدثا أصغر هل ينتقد تيممه تنتقد طهارته نقول تيمم مرة ثانية أو لا تنتقد لا تنتقد طيب لو أنه تيمم للحدث الأصغر، ثم أحدث، تنتقض لما ما تنتقض؟ قطعاً تنتقض. واضح الفرق. الحدث الأكبر ما الذي يجب؟ ما الذي يجب الغسل أو يجب؟ لا، الموجبات الغسل المعروفة، جماع والانزال، فهذا ما حصل منه إلا حدث أصغر. فكيف يقال بأن طهارته هذه تنتقض؟ لكن لو أنه تيمم للحدث الأصغر والأكبر فأحدث حدثا أصغر نقول هذا الحدث الأصغر يمنعه من, يمنعه من الصلاة نعم يمنعه من الصلاة يعني أنها تبطل طهارته الصغرى التي هي بمنزلة ب الوضوء. طيب لو أنه تيمم للنافلة هل يصلي به الفريضة؟ نعم. طيب هل يصلي لو تيمم للفريضة هل يصلي به النوافل؟ الجواب نعم. وهذا كله بناء على أمر وهو أنه هذا التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ إذا قلنا إنه رافع معنى ذلك أنه ينزل منزلة الوضوء. أو الغسل، وهذا هو الأقرب لأن لأنه بدل منه، والبدل يقوم مقام المبدل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، والآية ظاهرها الإطلاق أن الإنسان إذا أصابه شيء من هذه الأحجاث الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أنه إن لم يجد الماء تيمم، فجعل ذلك بمنزلة إصابة الماء. الغسل أو الوضوء فهو يقوم مقامه في كل حال فلا يقال اشترط لصحة التيمم أن يدخل الوقت ولا يقال إنه يبطل بخروج الوقت ولا يقال إذا تيمم لمعين فإنه لا يستبيح به غيره بل إذا تيمم فإنه يصلي ويقرأ القرآن والجنوب يمكث في المسجد اختفعت عنها الجنابة والحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تجد الماء فيمكن أن تتيمم وأن يجامعها زوجها لأنها قد تطهرت ولا يقال للإنسان الذي يعلم أنه ليس عنده ماء لا يقال له لا يجوز لك أن تجامع بل يجوز له بلا كراهة أن يجامع وأن يصلي بالتيمم يتوضأ يتيمم ويصلي كل هذا سائغ وجائز ولا إشكال فيه والتيمم على الأرجح رافع للحدث يقوم مقام الماء في الحدث الأصغر والأكبر ولا يقال إنه يختص بالصلاة المعين أو بما تيمم له لأنه إذا قلنا أنه مباح فإذا تيمم للنافلة لا يصلي للفريضة وإذا تيمم لعبادة معينة لا يستبيح غيرها وإذا قلنا إنه مبيح يقولون إنه لا ينوي به مطلق رفع الحدث بل لابد من التعيين وإذا خرج الوقت بطل ولا يتيمم إلا إذا دخل الوقت كل هذا الكلام غير صحيح ولا عليه دليل، بل إنه رافع يقوم مقام الماء تماما له أن يتيمم قبل الوقت ولا ينقضي تيممه ولا يبطل إذا خرج الوقت وله أن يصلي ويقرأ ويفعل ما شاء من الأمور التي يطلب فيها الطهارة والله تعالى أعلم من المسائل أيضا إذا وجد الماء أثناء الصلاة بدأ يصلي فقيل له الماء وصل أو كان الماء منقطع فصب فهل تصح هذه الصلاة أو لا تصح هل نقول إذا حضر الماء بطل التيمم وصلاته هذه بطلت فهو في أثنائها أو نقول إن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم فلا يقطع هذه الصلاة ولا يخرج عنها لأنه اتقى الله عز وجل قدر استطاعته ولم يجد الماء فهو مأمور بالتيمم وقد تيمم ثم تلبس بالصلاة فلا فلا إعادة فعلى كل حال لو أن قائلا قال أنه يحتاط ويقطع هذه الصلاة فمثل هذه المسألة قد يشكل عليها الاحتياط أيضا لأنه عند القائل بأنه لا يقطعها قد يقول بأنه يأثن بقطعها شرع في الصلاة فلا يقطعها لسيم الفريضة وأما النافلة فله أن يقطعها لكن الكلام في الفريضة فهل يقطعها من أجل الوضوء الأقرب أنه يجوز له أن يقطعها من أجل الوضوء لأنه كما يجوز له أن يقطع الفريضة لتحصيل مرتبة أعلى كالجماعة فقد يقال إن هذا من باب من باب أولى قال إن هذا من باب أولى والله تعالى أعلم وعلى كل حال من المسائل أيضا لو أنه صلى ثم وجد الماء في الوقت فلا شك أنه لا يعيد قطعا لا يعيد لأن الله قال اتقوا الله ما وهذا أوقع على الصلاة العبادة على الوجه الذي أمره الله عز وجل به فلا يطالب فلا يطالب بالإعادة بحال من الأحوال بل إن من أهل العلم النقل على ذلك الإجماع وما يدل على صحة هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي الرجلين اللذين صليا بالتيمم فوجد الماء بعد الصلاة في الوقت فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين أكل أجر مرتين، أكل أجر مرتين، صلى مرتين، توضأ وصلى، أيهما أكمل له الأجر مرتين ولا لأصاب السنة، لأصاب السنة، ولذلك في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن تبتع فيه هو عليه شاق له أجران، أيهما أكمل من له؟ أجران ولا من يكون مع السفرة الكرام البررة مع السفرة الكرام البررة فعلى كل حال هذا الحديث ثابت صحيح يدل على هذا المعنى طيب لو جمع بين الصلاتين جمع تقديم ثم وجده في وقت الثانية فصلاته صحيحة ولا يعيد صلاته صحيحة ولا إعادة من المسائل التي تذكر أيضاً في التيمم لو أن هل يجب عليه أن يستوعب العضو؟ يعني كثير من الفقهاء يقولون في صفة التيمم يضرب بيديه مفرجتي الأصابع من أجل أن يدخل الغبار وما يعلق بين أصابعه لأنه يجب الاستيعاب لأقالوا لأنه بمنزل طهارة مثل الماء فكما أنه يجب التخليل في الماء والاستيعاب أو الاستيعاب من غير تخليل المقصود إن كان لا يتأتى إلا بالتخليل وجب فكذلك قالوا في التيمم يخلل أو يفرج بين أصابع ليصل إلى ويمسح جميع الوجه ويمسح أيضا ظاهر الكف جميعا يعني جميع ظاهر الكف هكذا قال كثير من أهل العلم والأقرب الله تعالى أعلم أنها عبادة مبنية على التسهيل والترخيص لا يطلب بها الاستيعاب مثل ما يقال في المسح على الخفين فيض... ولهذا الذين يقولون يجب الاستيعاب ماذا يقولون يقولون يضرب بكفيه على الأرض ثم يمسح ببطون الأصابع الوجه طيب بطن الكف يقولون يبقيه من أجل أن يمسح ظاهر الكف لألا يذهب ما يعلق به هذا كثير من الفقهاء يقولون بهذا والأقرب الله أعلم أنه يضرب على الأرض ويمسح من غير تكلف ويمسح على على ظاهر على ظاهر الكفين ومن المسائل أيضا التي تذكر في هذا إذا خاف الإنسان طلوع الشمس إنسان عليه جنابه واستيقظ ولم يبقى من الوقت إلا شيء يسير يمكن أن يصلي فيه الفريضة بتيمم في الوقت أو يشتغل بالاغتسال حتى يخرج حتى يخرج الوقت فماذا يفعل؟ نعم. يقال إن هذا الإنسان يغتسل يغتسل ولو خرج الوقت لأن هذا هو الواجب في حقه أصلا وهو واجد للماء وغير عاجز عن استعماله فإن كان غير مفرط في النوم فليس عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مع النوم ليس مع النوم تفريط نعم وهذا قول جمهور العلماء وبه قال الأمة الثلاثة وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه يشتغل بالغسل ولو طلعت ولو طلعت الشمس نعم بخلاف المسافر إذا كان يبحث عن الماء ووصل الماء وقد ضاق الوقت فهذا غير هذا وصل الماء وقد ضاق الوقت فهذا في حكم إيش في حكم عادم الماء لأنه لم يؤمر بهذا أصلا فمثل هذا يصلي, يصلي بالتيمم كما قلنا بأنه لا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت من أجل طلب الماء فكان الواجب عليه أن يتيمم فإذا خشيا خروج الوقت ولو أنه وصل إلى الماء فيقال هذا يجوز في هذا يجب في حقه التيمم ولا ينتظر حتى يصل الماء ولو خرج ولو خرج الوقت نعم ولو خرج الوقت ومن المسائل أيضا التي تذكر في هذا إذا كان الإنسان فيه قرحة أو جراح أو نحو هذا لا يستطيع أن يوصل الماء لها إن كان يستطيع أن يمسحها بالماء مسح ولا يتيمم وإذا كان لا يستطيع إن كان عليها خرقة أو شيء مسح الخرقة وإن كان الجرح باديا مسحه إذا كان لا يستغسله فإن لم يستطع أن يمسحه فماذا ماذا يفعل نقول يتيمم له وهل يشترط الترتيب في هذا بمعنى أنه نقول هذا الجرح الآن في ذراعه في ذراعه وهذا الإنسان الآن بدأ يتوضأ وغسل وجهه ثم أراد أن يغسل ذراعه فغسل ما أمكنه غسله فيه فهل نقول هنا يتيمم هنا في هذا الموضع الباقي لما لم يغسله ثم بعد ذلك يمسح الرأس مراعاة للترتيب أو لا يقال الأقرب أن ذلك لا يطلب فله أن يتيمم بعد ذلك يتيمم بعده بعد ما ينتهي من الوضوء يتيمم لما نقص وبقي منه نعم و طيب بل إن الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إن مثل هذه المراعاة للترتيب بهذه الطريقة بدعه لكن هناك ترتيب آخر وهو الترتيب بين الوجه والكفين في التيمم هذا لعله يأتي يتبين إن شاء الله تعالى من من خلال الحديث التي حديث عمار رضي الله تعالى عنه من المسائل التي تذكر في هذا هو ما يفوت ولا يمكن ما ما يفوت من العبادات ولا يتأتى استدراكه مثل صلاة الجمعة لو أنه إذا أراد أن يتوضع يغتسل تفوته صلاة الجمعة فهل يتيمم لها شيخ الإسلام يرى أنه يصح أن يتيمم مع أنه واجد للماء وفي البلد. يقول لأنها لا تقضى كذلك لو أنه فجأته الجنازة وضعت جنازة وهو غير متوضع فهل نقول اذهب وتوضع ثم اذهب إلى المقبرة وصلي عليها ولا نقول له يجوز لك أن تصلي عليها بالتيمم تتيمم وتصلي شيخ الإسلام يقول يجوز له لأن مثل هذا يفوت وهكذا ما يفوت مثل سجود سجود التلاوة يتيمم ويسجد وكذلك صلاة العيد لأنها تفوت إذا قيل إنها لا تقضى فإنه يتيمم لها عند شيخ الإسلام ابن ثيمية بل شيخ الإسلام يقول أكثر من هذا يقول الإنسان إذا كان له ورد من الليل وعليه جناب مثلا وإذا جلس يطلب خاصة قديما يعني الآن يذهب ويأتي بالماء ثم يسخنه ويذهب الوقت ولا فيقضي ورده من النهار. شيخ الإسلام يقول يتيمم ويصلي ولا يفوت الورد حتى يقضيه من من النهار. هذه بعض المسائل على كل حال. هناك مسائل أخرى لكن. تفضل نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله. عفوا حديث عمار. حديث عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقالنا ما كان يكفيك تتبع روايات حديث عمار روايته كثيرة جدا في بعضها في الحوار الذي جرى بينه وبين عمر لما جاء رجل وسأل عمر رضي الله تعالى عنه إذا وقع له جنابه هل يتيمم فعمر رضي الله تعالى عنه قال أما أنا فلا أصلي فذكره عمار رضي الله عنه بهذا في بعض اللواية أنه قال له ذكره حينما كان معه في الإبل نعم وهنا قال في حاجة فالمقصود أنه كان مع عمر رضي الله تعالى عنه فاحتلم وكذلك وقع لعمر رضي الله عنه أما عمر فلم يصلي وأما عمار فتمعك تماعك الدابة تمرخ يعني قاسه على الغسل أراد أن يصل الصعيد أو التراب إلى جميع أجزاء البدن أو عامة أجزاء البدن نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا هذا لفظ مسلم وفي البخاري إنما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه لاحظ الألفاظ نعم إنما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ضرب بكفيه الأرض كم ضربة هذه ضربة واحدة وهذا هو المشهور في الروايات أنها ضربة واحدة ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما نفخ فيهما هذا يستدل به من يقول بأنه لا يشترط أن يكون له غبار لو أنه ضرب تيمم على أي شيء على على شجر على حجر على باعتبار أن الصعيد هو ما على وجه الأرض مطلقا وهذا هو القول الراجح يعني أن الصعيد ما على وجه الأرض لكن هل يشترط أن يضرب بشيء له غبار أو أنه يفرق يقال ما كان أصله من الأرض أو ما على وجهها من الطين والتراب والحصى وما إلى ذلك فإنه يتيمن به ولو لم يكن له غبار وما عداه فإنه فإنه لابد أن يكون فيه ما يعلق باليد مثل لو أن الإنسان مثلا سيراميك أو ألمنيوم أو حديد مثل السيارة ضرب عليها هل نقول هذا تيمم او نقول اذا كان عليها غبار اذا كان عليها غبار المريض في المستشفى هل نقول اضرب على فراشك وصل فقهاء يقولون او لبت صوف متى هذا اذا كان عليها غبار اذا كان فيها ما يعلق باليد ما نقول للمريض اضرب على البطانية وصل اضرب على الفراش اضرب على الطاولة اللي بجنبك وصل ابدا ابدا إن كان فيه ما يعلق باليد من الغبار أو نحو ذلك فلا بأس لكن بقية الأشياء مثل الحصى والرمل وما إلى ذلك من من الصعيد فهذا القول بأنه يضرب عليه ولو لم يكن فيه غبار مثل الرمل أو ما ليس فيه شيء يعلق ضرب على صخرة على حصى أو نحو هذا فهذا له وجه هذا له وجه واضح ففرق بين هذا وهذا والعلم عند الله عز وجل والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه يتيمم بما يكون فيه غبار يعلق باليد ولهذا الفقهاء رحم الله يفرعون على هذه المسألة الأشياء وهي من على كل حال تدقيقات بعض الفقهاء يقول له أنه وقف للريح التي تسف الغبار أو الرمل فأصاب ذلك وجهه وكفيه هل يكفي هذا؟ أما من غير قصد فقطعا لا يكفيه لكن لو قصد أن ذلك تيمم لكن نحن نأتي بصورة على الأقل أوضح لو مسح هذا الذي علق بيديه أو جاء إنسان وألقى ترابا بيده لم يضرب على الأرض فنقول هذا يكفيه أن يمسح بوجهه وعلى ظاهر كفيه يكفيه ما ضرب على الأرض لاحظتم لو جاء إنسان وألقى تراب على يده. نقول يمسح لا يحتاج إلى أن يضرب على الأرض لأن المقصود المقصود حصل والله تعالى أعلم فعلى كل حال لاحظ هذه الرواية ونفخ فيهما ثم مسح اللي يقول لا يشترط أن يكون في غبار يقول نفخ فيهما وفي بعض الروايات كما سيأتي بأنه نفضها في بعض ضرب إحداهما بالأخرى فذهب لربما هذا الذي علق بها بسبب هذا النفخ أو نحو ذلك وفي لفظ أيضا عند البخاري فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكثيه لاحظ الآن هذه ضربة واحدة أيضا ولاحظ هذه الرواية والرواية الأولى نعم وأصل الرواية التي في الباب ثم مسح الشمال, الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجه كل ذلك بالواو والواو لا تقتضي الترتيب فإلى الآن كل هذه الروايات بالواو مسح الوجه والكفين أيهما أولا هذه الروايات بمجردها لا تدل على تقديم الوجه على الكفين ولا العكس ما جاء معطوفا بالواو نعم و وفي لفظا أيضا عند البخاري فقال يكفيك الوجه والكفين يعني يكفيك مسح الوجه والكفين نعم ومسح الكفين أو أن تمسح الوجه والكفين وفي لفظ عند أبي داود انتبهوا فضرب بيده على الأرض فنفضها نفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه ثم مسح وجهه بالترتيب بثم فدلت هذه الرواية وهي رواية صحيحة على تقديم الكفين على على الوجه نعم وعلى كل حال استدل بهذا الحديث على أنه يكفي ضربة واحدة وهذا الذي عليه عامة الروايات بل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه يعني الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بضربة واحدة وتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه ضربة واحدة نعم فالضربتان ثابتة في بعض روايات حديث عمار من فعلهم وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تعليمه كما سيأتي نعم فالحاصل هذا قول عامة أهل العلم أنه تكفي ضربة واحدة بل إن الحافظ من البر رحمه الله يقول أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة بل يقول بأن ما ورد من ضربتين يقول كلها مضطربة كلها مضطربة هذا كلام ابن عبد البر الرواية التي أشرت إليها عند أبي داود من حديث عمار فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم لاحظ بثم فهنا تقديم ماذا الوجه على الكفين لاحظ قابلت تلك الرواية التي فيها ولهذا بعض أهل العلم قال حتى ثم هنا لا تدل على الترتيب في الفعل نعم فالمقصود ثم قال فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم من بطون أيديهم، يعني بمعنى وجاء في رواية أخرى أيضا توضح هذا من ظهر الكفين إلى المنكب ومن باطنها إلى الإبط نعم وهكذا في ال... في اليد الثانية وبتقديم الوجه على اليدين والله عز وجل في الآية ذكر اليدين واليد هل إذا أطلقت أريد بها فقط الكف أو أنها إذا أطلقت تطلق على اليد جميعا إلى المنكب؟ من أهل العلم من يقول إذا أطلقت في كلام العرب فالمراد بها الكف ومنهم من يقول اليد تطلق على ذلك جميعا والقرآن تبين هذا. القرآن تبين هذا بالعديد الأخرى فالقطع يكون من هنا. نعم مفصل الكف. والوضوء إلى المرفق وأما هذا التيمم ما ورد فيه من أنه إلى نصف الذراع أو إلى الساعد أو من أنه إلى المرفق أو إلى المنكب فمن أهل العلم رد هذه الروايات وقال لا يصح منها شيء أصلا لا يصح منها شيء والإمام أحمد رحمه الله جاء في بعض كلامهم أن هذه زيادة ممن زادوه يعني زيادة ممن زادوه يعني هؤلاء تصرفوا من عندي أنفسهم كما ذكرنا أن ذلك نقل عن هؤلاء أو جاء في هذه الرواية عند أبي داود عن هؤلاء من فعلهم مسحوا إلى فالذي يجزئ قطعا هو مسح الكفين والوجه والحافظ بن حجر رحمه الله له كلام جيد في هذا يقول بأن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم لفي ضرب على الجدار وعمار وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه فأما حديث أبي الجهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط اللي ذكرتها الآن يقول فأما رواية المرفقين وكذا إلى نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الآباط فقال الشافع وغيره إن كان ذلك وقع بأمره صلى الله عليه وسلم فكل تيمم فكل تيمم من بعده فهو ناسخ له يعني نسخ هذا كان في أول أمر ثم نسخ وإن كان وقع بغير أمره كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد أنه زيادة ممن زادوه نعم فالحجة فيما أمر به وما يقوي رواية الصحيحين هذا كلام الحافظ في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بالمراد نعم أعرف بالمراد جاوقت الإقامة باقي خمس طيب على كل حال هنا في ذكر الوجه واليدين كما قلنا بعض الروايات بالعطف بالواو وهي لا تكتري الترتيب وفي بعضها بثم بتقديم اليدين على الوجه وفي بعضها عكس ذلك فمن أهل العلم من قال بأنه نعم يقدم الوجه ومنه من, من يقول بأنه يقدم الكفين على كل حال هذه المسألة أصلا مبنية على قضية نحتاج إلى معرفتها وهي هل يجب الترتيب أو لا يجب الآن الوضوء هل يجب على الإنسان أن يرتب فيه الراجح أنه يجب على الإنسان أن يرتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعي قال نبدأ بما بدأ الله به وفي رواية إبدؤ بما بدأ الله به فبدأ بالصفة إن الصفة والمرווה لأن الله ذكره أولاً فكذلك في في الوضوء قمتم إلى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فيراع ذلك ثم لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخلال به. ثم إنه أدخل الممسوح اللي هو الرأس بين مغسولات بين غسل الوجه وغسل اليدين نعم ولم يراعي ذكر هذه الأمور المتماثلة فيذكر ذلك متتابعا بل أدخل فيه الممسوح على كل حال مثل هذا يستدل به على وجوب الترتيب في الوضوء وجوب الترتيب لكن في التيمم هل يجب عليه أن يرتب ولا لا يجب من أهل العلم من قال التيمم كالوضوء فإذا قلنا بالوجوب في الوضوء فكذلك في التيمم ولكن هذه تختلف عن هذه والروايات كما رأيتم والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يجب هذا الترتيب في التيمم لا يجب فلو أنه بدأ بال بمسح الكفين ظاهر الكفين ثم الوجه أجزاءه ولو عكس أجزاءه نعم ولعل أشهر روايات أو أقوى الروايات إذا نرجح أن يكون البدء بالوجه ثم بظاهر الكفين بالوجه ثم بظاهر الكفين وهل يجب الموالات بمعنى أننا نقول لا يضرب الآن الآن بيديه ثم يمسح وجهه ولا يمسح على كفيه إلا بعد مدة طويلة كما نقول يجب الموالات في الوضوء فلا يقطع ذلك بوقت يطول عرفا أو لا لم يرد فيه شيء ولكن كما يقال هذا في الوضوء ويقال أيضا في الطواف ويقال في السعي ويقال في العبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم متوالية فكذلك أيضا يقال يقال هنا والله تعالى أعلم نعم ولا شك أن مراعاة الترتيب نعم في في, في في في التيمم نعم أحسن ولكن ذلك ولكن ذلك لا يجب هذه الأسئلة نتركها إن شاء الله تعالى في يوم آخر وصلى الله عليه ورحمة الله ورحمة الله